إذن عياد كتاب مرآن مبين وبما يرد الذين كفروا لو كانوا مسلمين لهم يأكل ويتمتع ويرهيهم الأمل فسرع وما أهلنا في القرية إلا ولا كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخذون وقال يا أيها الذي حصل عليه ذلك إنك لمجروم لما تأتينا لذلك إلا بالحق وما كانوا إذنهم مولين إلا نحن نزلنا الثكر وإلا لهم العجور ولن قال أرسلناهم قبل فشيع الأول وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزون كذلك نستقوا في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقالوا خلال سنة الأول ولن فتحنا عليهم من السماء فظلوا فيه يعجور لقالوا إنما All right. هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ نبي جنات محمد وقوله عليه آمين کنید and am the Uh-oh. -huh. of oh. your a سیب الحمد لله ايما و الله